موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها قال فَإِيَّا تَرَقَّبَ قَالَ رَبِّ اتْجِنِي مِنَ الْقَوْمِ غَادِمِينَ وَلَمَّا تَرَجَّتِنَّ قَالَ أَمَدِينَ قَالَ عَسَى رَبِّ أَيْ يَحْتِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ وَأَتَيْنِتَ ذُو قال ما خطركما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء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 قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسا جانب الطور نارا منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطير وادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا, يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مِّن نَّخْلَةٍ وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اخْبِرْ بِوَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ احْسِنْ قِيَادَتَكَ فِي الْجَيْشِ تَخْرُجُ بِيقَاءٍ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ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 قال سنشد دعاءك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما في أنتما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْعَالِبُ قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.